يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَتِقُوا وَقَوْمَكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضَعٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ حَامِلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ وعلي أنه ما تولاه فأنه يغلقه ويقيل عذاب السعيد يا أيها الناس لكم في عيد من البعض فإن خلقناكم من طرابهم من نطفا ثم من نطفا ثم من عرقا ثم من مطفا وخلقا وويرق خلقا ليبين لكم ونقل ثم لنبلغوا أشدكم ومنكم من متوفى ومنكم من يلغطوا إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من نعو العلم من شيئا اللهم صل وسلم وبارك على يا رب استقم واديم غياثك يا ملك من قدّم يداه وأنه الله الله على حد فإن أصابوه فليعلموا به وَاَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ مِنْهُ قَالُوا عَلَى وَجْهِ الْحَسْرَةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ صالحات جنة تجري من تحتها الأميار إن الله يقعد ما يريد من كان يظن أن لي الله في الثمية والآخر فليمتد بسبب إلى السماء من يقطع ومن يقطع فليمهر أن يذهب أن فلذلك ما يريد وكذلك أنزلنا أعياتهم وأن الله يخبي منه قَالُوا رَبَّنَا أَمَاتَنَا مَا ضَلَّ مَعَنَا وَصَابَنا وَطَغَيْنَا فَاتَّخَذْنَا مِن دُونِكَ آلِهَةٍ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْطَرُونَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بَلْدَ الْعَلَّهِ يَسْطُرُ لَهُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وتكتير الحق عليه العذاب ومن يمين الله وما دونه إن الله يقع ما يشاء هذا الفصفى انقصموا من ربهم فالذين تفروا قطعا كمثياظ من النار يصروا من قطع الروسي الحديد يصحر في ما في وقم الوجود وهم مقار الحديد كلما ومن آمن وعبد الصالحات جنات من تحتها الانهار يحلون فيها من ازواج وَقُتْلَ رِجَالٍ مِنكُمْ وَنِسَاءٍ مِنكُمْ وَأَطْفَالٍ مِنكُمْ وَلَا تُقَاتِلُوا فِي مَكَانٍ يُؤْذِي الْحَرَمَ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ قَوْمٌ يُحِبُّونَ اللَّهَ كَحُبِّكُمْ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْأَخِلَّاءِ نَافِقُونَ وَإِذَا جَاءُوكُمْ عَرِقًا وَهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ رَأَوْاهُمْ كَأَنَّهُمْ بُرْصَةٌ مِّنَ الْمَوْتِ وَحُلُوا بِهَا سنة الأرضان وجدا من قول السور خلفاء الله ويرنشكين به ومن يشك الله فكأننا أرى من السماء فتختفه أو به أو تهوي به في مكانه سحيط ذلك الله فإلا همير قوى القلوب لا أمة إن جعلنا الله علنا ورزقهم من بين الأنواع فإنهم بلا هو أحد فلهم الله وجه كلهم صابرين على ما ومن اللهم الله واثقوا بالله وحده كلام تسخرناها لكم غالب الأشكون وإن حقه الله يقوله أقول الله ولولا دفعوا الله الناس معظم ببعض لهم ببعض له صوامه وبيعه وصنواته ومساجد ومساجد يدر في نسم الله كثيرا ولحظة رسول الله من ينرسله وإن الله لطوله عزيز الذين إن مكنناهم في الأرض يطاروا الصلاة وأثناء السباة وأمروا بالمعروف ونهوا لَا يَعْقِبُهُ أَمْرٌ وَهُوَ كَذِبٌ كَمَا كَذَّبَ بِالْقُرُونِ قَوْمُ نُوحٍ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ ومدرم المعطلة وقصر المشير أكلم يسلوا من, من عرض فتكون لهم قلوب يعظمون بها أو آدم يسمعون بها فإن هذا تعمل ألصان ولكن تعمل قلوب الذي في الصدور ويستعدلونك بالعداد وليه الله أعده وإن يوانا ربك تعرف سلكم مما تعطون وتأي من قرية أمنيت لك الله أعلم الناس إنما ربنا الذي يؤمن بالذي نؤمن واصفا حب لهم وجرهم ورسوم كريم والذي يساعده آله وعج لهم أنت أصحاب الرجحين ولا أرسلني أنطق من <تصفيق> الرسول ولا بغير الله إلا كمن والله رمض حكيم ليجعل ما ينقش شيء عن فتنة بذل الذين في قلوبهم مردوا والقاسية الرطوم وإن تفالي إذا لك شعاط بعيد وليجعل ما الذين أوتوا نعم الحق من رب جبرهم مرده فتفت قلوبهم وإن الله لذادي إلى صراطهم ولا يزال الَّذِينَ كفروا في <تصفيق> مجد من حتى يؤيهم الساعة طرطا أو يؤيهم عذاب يوم عقاب. المربى ميذ بالله يحب بينهم الذين آمنوا عن صلحت وتجنب النعيم والذين كفر وقذروا. أعطر بالإطلاع وقلبه ثم قوي عليه ينصر الله من الله العفو بخور ذلك بأن الله يرجو الليل في النهار ويورجو النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه ذلك بأن الله هو الحق وأنها يقعون جعلناك منزكهم من الناس كون فلا يقرسوا عملك بالأمر إلى ربك إن وإن الله أعلم مما تعملون الله يحب بينكم يا يوم من في ما كنتم ألم تعلم أن الله تعلم باق السماء والأرض إن ذلك في كتاب ذلك على الله يسير ويعبدونه قال ايات ربنا تعرف في وجوه الذين كفروا لقد كانوا يسمون بالذين يقومون عليهم آياتنا وقالوا ان او بشر من هذا ان ان وعد الله الذين كفروا به مسلسل ما قد الله حق قدری نقل قوی و عزيز الله رصفی من الملائكة ورسوله و من الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما راحل قرآن الله يترجم يا أيها الأمير أمر تعو و استود و وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَمَا جَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ إِلَّا مَا حَمَلْتُمْ بِهِ أَنفُسَكُمْ وَوَصَلُوا رُحْمَتَكُمْ مِنْ أَهْلِ يَوْمِ الْقُرْآنِ رَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَطَاةً عَلَى النَّاسِ قَائِمُوا الصَّلَاةَ All mm right. -hmm.